بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فَافْكُ عَنْهُمَا مِنْ فِكْ إِنَّهُمْ 122. قبل ذلك مبسرين 123. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 124. وبالأسحار هم يستغفرون 125. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين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 بَعَثُوهُ إِلَيْهِمْ قَالَا لَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْوهُ بِغُلَامٍ في فَأَقْبَلَتْ فصكت فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وقالت عجوز عقيم Baおい dėl произo К�� Sher Turbapveto, abyis節, iroksiai sugi. ההятys tuimos geras hibe vieti, ba matāja kitarop. Tai rai visur a وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلت مكرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعين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 كذلك مات الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاوون فتول عنهم فما أنت بمنوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين Craig وما qu Svarbim,